عسى ربكم ان يرحمكم وانعثتم عدنا وجعلنا جهنم لما للكافرين حصيرا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 وَيَدَرُ إِ سَانُوا بِالشَّّدُ وَعَ أَهُ بِالقَيرِ وَكَانَإِن سَانُ عَجون وَجَعَن الليلَ وَنَّهَا رَ آيَتَنِ فَمَحَونَا آيَتَ الليْلِ وَجَعَدَّ وجعلنا آية النهار مبطرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتحلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضلناه تفصيلا وكل إنسان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 ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا كقرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدهيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وَقَذَفَ فِي رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَطِيرًا